بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يرمي عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تَنَظَّ لا يَصْلَها إلا الاَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيَجَنُّبُهَا الاَطْقَى الذي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَذَكَّى وَمَا لِاَحَدٍ عِندَهُ مِن نعمة إلا ابتغاء وجه ربه الآلى ولسوف يرضى